ghayra alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad-dallin وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذين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 يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا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 ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيحُ سَقَر وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة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 ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في, وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرْ كَالَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدَبَرْ والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر Kul nafs bima kسبet rahinah Illa apshāb al-yamien Fī jennāti ytasālūn Ani ma sālākakum fī sāqar قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ Hatta atainą liakien Fama tėnfa'u hum šefa'a tūšyvės šyvės Fama lėjum ar nėtėkirėtė mūrėdėn فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَه بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَة كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ